أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا سألنا المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت وخفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون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 قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم الا تَجِدُ اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مدوما مبحورا لا تبعك منهم لأملأن جَهَنَّمَ ان نجهننم منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتقونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما هوري عنهما من سوآتهما وقال Chciałbym zapytać o to, co mówił kolega z ust, co mówił o tym,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 أنهككما عات تلك الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين قال بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد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 ما لي يريهما سؤاتهم إنه يراهم من حيث لا ترون أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا مجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون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 ولكل وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ لا لَا يَسْتَأْخِرُونَ ساعة ولا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ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 والانس كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا فآتيهم عذاباً ضعفا من النار قال لكلهم ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولهم لآخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما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 اولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدى Siedzieliśmy na tej sali, jakim jesteśmy w stanie wyjść z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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَا أُولَئِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وقرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا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 Są to osoby,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 سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات.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 واذكُروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا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 اتُجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا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 من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله, في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلام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 سِلَجِيمُ مُؤْمِنُونَ <تصفيق> قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ أَتْنَا بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَارِثِينَ تولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين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 وما كان جواب قومه إلا ان قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم اناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت مِنَ الْغَاوِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لكم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 قَدْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِنَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا وَسِعَ ربنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَوَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ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 سيئة الحسنة حتى عفوا قالوا قد مس السبأ النضر والسراء فأخذناهم بعثة فأخذناهم بعثته وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرآن Słyszeliśmy o tym, co mówię w imieniu Grupy Alde, co mówię w imieniu Grupy Alde, co mówię w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 قالوا اننا الى ربنا منقلب وما تنقم منا الا ان آمنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا ارْغِ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُوا كَوَاعِبَ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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ مُرْجِزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأُغْرَقْنَا هُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غُوَفِينَ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 قالوا يا موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ولكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء ربكم عظيم، وواعبنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرين، فتمم قت ربه أربعين ليلة.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 لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ دِرْسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشبت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء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 التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمَنُوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّذِي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 هُدُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَيَتَّبِعُونَهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا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 Kذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا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 وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ورثوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عرض هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عرض مثله يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ فَاقُلِ الْكِتَابَ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وقالوا ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت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 وَأَثْنُوا عَلَيْهِمْ نَبِئَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهَ هَوَاهُ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 ما بصاحبهم من جنة إن هو وإلا نذير مبين أولم ينذروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد تقرب أجلهم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 قُلْ إِنَّمَا علمها عِندَ رَبِّي لَا يجليها لِوَقْتِهَا إِلَّا هو فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهِ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ inna ma ilmuhar inda Allahi walakin na ekthara nasi na yaglamu. Qul la amliku linafsi naf'an wala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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَوَى اللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحَ الَّنَّكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا فَتَعَالَى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 Alahum expelled mią b dyei cała z بِهَا czy są to roboczce czy są to roboczce czy są otwitty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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأُصِّتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَبْرُعُ وَخِفَتُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُو وَالْأَصْوَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَوَفِينَ